وجمع الله تعالى ما بين العِزَّة والرَّحمة فذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الشُعراء في تِسعة مواضع وصف الله تعالى المؤمنين بالأعِزَّة وأمر الله تعالى المؤمنين أن يتَّصِفوا بها كما قال الله جل وعلا ولله العِزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين ولكنَّ المنافقين لا يفقهون وبين الله جل في علاه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 والإنسان إذا عوَّد نفسه فعلاً إذا المرء عوَّد نفسه أبضعه والمسكنة والذلَّة ورضيَ بأرباع الحلول وأنصاف الحلول تعوَّد الشخص الذي أمامك على أن يفعل بك ما يشاء لكن إذا رأى منك العزَّة ورأى منك الرفعة والاعتزاز بدينك مع الرحمة بالخلق وحسن التعامل معهم وحسن التأتي وسلوك السبل المناسبة فإن الناس يحترمونك إذا احترمت نفسك وأعززت نفسك بدينك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 اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اكبر الله اكبر اشهد ان لا